Book two. Fire halvfirs. Arrebatun og syvogun. og Bid om noget Rajaal sje. Rajaal Kan du klippe mit hår?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 الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل الزجاج تالف. الزجاج تالف. البطارية فارغة. البطارية فارغة. هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك القميص؟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 هل يمكنك ان تعطيني شعلة نار؟ هاتو تينستيكر او ان لايتر هل معك كبريت أو ولاعه؟ هل معك كبريت أو ولاعه؟ هاتو اسكيبيون هل عندك منفضه سجائر؟ هل عندك منفضه سجائر؟ قو يو سيغار اتدخن السيجار اتدخن السيجار قو يو تو سيغاريتتر اتدخن السجائر اتدخن الغليون